الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أما بعد طبعا ذكرنا في الحلقة الماضية توقفنا عند قوله عز وجل قل للذين كفروا طبعا نحن في سورة العمران بعد أن انتهينا من الأنفال يعني قدمنا الأنفال بعد البقرة استثنائيا لأن الأنفال نزلت في أحداث بدر ولأن البقرة نزلت من قبل بدر في أحداث ما قبل بدر هذا من حيث الجملة ودخلنا في سورة عمران التي كانت حول السنة الثالثة من الهجرة طبعا بدر كانت في السنة الثانية وآل عمران في السنة الثالثة يعني أحداث بدر أحداث أحد غزوة أحد وما يعني يقترب منها تقريبا صورة آل عمران تتحدث عن هذا فهي هي الصورة الثالثة بعد البقرة التي حاولنا او نحاول أن نذكر منها بعض أحداث السيرة النبوية بعض الفئات الاجتماعية بعض الاطلاقات القرآنية التي نحاول أن نعيد تفهيمها لتفهمها بسياقاتها بمعانيها باشتقاقاتها اشتقاقات الفئات والالفاظ وما اشبه ذلك على اي حال وصلنا الى قوله عز وجل قل الذين كفروا امر الله لنبيه قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد فالذين كفروا هنا قلنا ان كان بالاطلاق بالعهد المكي وان كانت الامتدادات يعني إن كانت الدائرة الدائرة الخاصة أو دائرة الامتدادات لكن لنبقيها في الدائرة الخاصة الظاهرة وهي كفار قريش ما هي عقيدتنا هذا وعد الله قلت أن كثيرا من المسلمين نتيجة استسلامهم للتاريخ واستسلامهم للعقائد لا يؤمنون بهذه الآية يكفرون بها باطنا وإن آمنوا بها ظاهرا هم لا يعتقدون بانهم سيحشرون كفار قريش الى جهنم ابدا سيحشر منهم الى جهنم فقط من قتلوا يوم بدر طيب هذه الايه نزلت بعد بدر بدر قتل سبعون من المشركين واسر سبعون اطلق الاسرى السبعون ثم نزلت هذه الايه بعد الاسرى بعد يعني نزلت يوم احد نزلت ايام احد قل للذين كفروا ستغلبون لم يغلبوا يوم احد هم هزموا المسلمين يوم احد وأنما فيما بعد تمام وتحشرون إلى جهنم هذه وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد لا يؤمنوا بها أتباع التاريخ عبيد التاريخ عبيد الروايات يجب أن يعودوا إلى عبادة الألفاظ القرآنية التعبد لها يعني عبادة الله عز وجل بالتعبد للألفاظ القرآنية والإيمان بها كما أتت كما جاءت القرآن لا يحتاج إلا إلى قراءة فقط لا يحتاج إلى فلسفة ولا إلى في رواية وفي رواية اقرأه فقط اقرأه وصدقه يكفي ما ما يكفيك من من القرآن ما ما ظاهره يعني واضح لك فيه هداية على يتحال ثم ذكر الله عز وجل عن يعني في نحن في في موقعه أحد الآن الإعداد يعني الآيات حول الموضوع ننتقل إلى أشياء أوضح في هذا في هذا الأمر وهي من من آية 28 تقريبا تقريبا من آية نعم يقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الآن القرآن فيه, فيه حشد هائل لمن يوالي الكفار في حشد, هائل في حشد من الآيات لعتاب المؤمنين مجموعة من المؤمنين يوالون الكفار ويتواصلون معهم ويشتبكون معهم في مصالح ويحب ويحبونهم للأرحام وللاموال لمصالح كثيرة التاريخ اغفل هذه الناحية تماما لماذا هنا نسأل لماذا ونسأل متسائلين ليس عندنا أفكار مسبقة بأن هذا ربما كذا لكن أيضا لا نجعله هذا خاص بواحد نحن عندنا عادة عجيبة في رواياتنا إذا, إذا هناك آيات في الذم نحصرها في واحد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء حصرناها في شخص وعندما من كانت هجرته إلى الله ورسوله قلنا هذا مهاجر أم قيس نعم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو مرأة ينكحها قلنا هذا مهاجر واحد أم قيس مهاجر ام قيس لماذا في, في, في نصوص الدم نجعلها في واحد في اثنين في ثلاثة والآيات الأخرى في الثناء نعمم بها كما قلنا سابقا حتى من لم تشملهم بعد على أي حال نواصل هنا قلت الحشد الحشد القرآني لفئات الذين يوالون الكفار والظاهر أنهم كفار قريش لأن الإسلام لا زال في البداية لموالات كفار قريش هي الأساسية من يواليهم من المسلمين لن يكون من الأنصار غالبا إلا من انضم إليهم كأبي عامر الفاسق لكن أيضا سيكون من المهاجرين بدلالة لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم أن في, في أرحام وأيضا وهم أخرجوكم أول مرة و يعني هناك آيات تدل على أنهم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم خاصة في المهاجر واضح. واضح الآية أنها في بعض المهاجرين أيضا عن يعني عندنا نتيجة السلطة القراشية أنها حكمت إلى عام 656 فهي تحمل الأنصار تحمل الأنصار على طول النفاق مولات الكفار يعني الأنصار يعني الأنصاف وهكذا وإن تورطت مثل الآية الممتحة حصرها في واحد مسكين حليف لهم من بلي اسمه أبو حاطب من هذه يجب أن نعيد النظر فيها انا نادي الباحثين يقرؤوا من جديد يقرا القرآن بهدوء بس بشرط يطرد يأتوه القرآن متعلمين وليس معلمين يأتوه وهم, وهم خالوا الأفكار المسبقة ربما نكتشف أسباب ذلة هذه الأمة وتشتتها وانتشار الكراهية بينها والأحقاد والتقاتل الذي لم ينتهي من هذه الأمة من, من القرن الأول إلى اليوم لم, ين لم تأتي سنة لا تتقاتل فيها الأمة بعكس شعوب الدنيا سمعنا حرب بين الألمان وانتهت من متى؟ نحن من ذاك اليوم نتقاتل ومن قبل نتقاتل سمعنا حرب بين شعوب بريطانيا بين اسكتلندا i اسكتلندا وانجلترا بين انجلترا و, و... Ingeltera. Ingeltera و... Iirlanda, انتهت هناك حروب في داخل امريكا انتهت حروب بين الشعوب الاوروبية انتهت حروب بين الشعوب انتهت بقينا نحن نحن المسلمين على طول على اي حال يقول الله عز وجل هنا بعد ما, اه,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 قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين انظروا هذا هذا خطاب في المؤمنين هذا خطاب في بعض المجتمع النبي في بعض الصحابة في بعض المؤمنين في بعض من دخلوا طبعا داخل مسمى الصحبة أو الهجرة أو النصرة هذا التحذير قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني واضح أن هناك عدم في, في السنة الثالثة من الهجرة هناك تفلت من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام هناك موالاه الكفار ربما بعد الانتصار انتصار أحد وربما قبله ربما انتصار أحد كان نتيجة خيانة وفرار مدروس ربما ربما أنه نتيجة خوف فقط لضعف إيمان إنما استزلهم الشيطان بعض ذنوبه لكن تأكيد الآيات في أحد على عدم موالاة الكفار وعلى وجوب حب النبي وان محبه النبي ليس دعاء وانها يجب أن يكون فيها طاعه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني واضح انه ليس هناك اتباع من بعض الفئات الداخلة في المسلمين وقل اطيعوا الله والرسول واضح انه ليس هناك طاعه لا يامر الا وأن لا يأمر بشيء الا وفيه خلل وهذا الخلل قد رأيناه يعني وسنراه في كثير من الايات طبعا يتعلق أصحاب العصبية هذه الايه ما تدل وهذه يعني ما يأخذون المعنى كاملا قد نخطئ في آية في تدبر آية واحدة خذ المعنى كاملا هل ستخرج بالتصور المذهبي أو التراثي الخاص أم ستخرج بتصور آخر بعد سماع هذه الحلقات ألا تضيف لك هذا التدبرات شيئا من معاناة النبي عليه الصلاة والسلام ومن سيرته المخفية التي هي ظاهرة في القرآن ولكن أخفيناها نحن وعكسنا صورة أخرى ألا يظهر هذا؟ طيب نواصل يقول الله عز وجل بعد هذه قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين هنا عدم طاعة النبي نوع من الكفر أليس أتذكرتم اللوحة الثلاث دوائر؟ قل أطيع الله قل أطيع الله والرسول هذا خطاب لمن؟ للمؤمنين وهو يعاتبهم على قلة الطاعة وعلى ادعاء الحب وعدم الاتباع فإن تولوا يعني إن أبوا لا يطيعونك كذا فإن الله لا يحب الكافرين سمى هذا كفرا لم يقل لا يحب الجاهلين أو لا يحب ال الضعفاء يعني لم لم يذكر درجه دنيا سماه كفرا اذا فالكفر كما قلنا بالمستوى الخال بالمستوى المستوى الداخل داخل المؤمنين وستجد القرآن على هذا نحسب نحن فإن الله لا يحب الكافرين انه راح الى قريش على طول أنه يعاتب هنا ويذهب إلى قريش لا ليس هذا لا ليس هذا يجب فهم الأمور كما هي وان شاء الله طبعا طبعا بعد فاصل ان شاء الله نستكمل هذا الموضوع السلام عليكم. موقع الشيخ حسن فرحان المالكي تاد المالكي. الشرق الأصيل من شركة أمل الكويت. تناهم المسك والصنض والورود. أمريكانا رولز شيكولاتة شهية كريمة غنية تلف تلف. أمريكانا رولز تلف تلف وترجع له. بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ذكرنا اتخاذ المؤمنين يعني عتاب الله في صورة آل عمران التي قد نتسامح في تسميتها صورة أحد مثل صورة الأنفال سماها بن عباس صورة بدر فهنا ذكرنا أن هناك عتاب للمؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء وذكرنا ان هؤلاء المؤمنين الضعيفين الإيمان يدعون حب النبي بينما بين لهم الله أن هذا الحب لابد أن يكون أن يلحقه اتباع وبيّن لهم أنه الطاعة النطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله هي من الإيمان التام وأن القصور في هذه الطاعة نوع من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من المله لكنه يعد كفرا ويعد يعني من النوع النسبي الذي ذكر الله أن الكفار بعضهم أولياء بعض ثم ما أسباب هذا؟ ما أسباب هذا الولاء للكفار؟ وما أسباب قلة الاتباع؟ وما أسباب قلة الطاعة؟ بالسياق أيضا ممكن إذا كانت السياق إذا نزلت هذه الآيات يعني مع بعضها يعني لم تتفاوت النزول فالسياق يدل يقول إن الله اصطفى بعد هذا يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين فرية بعضها من بعض والله سميع عليه يظهر أن هذا له علاقة والله أعلم له علاقة بالحسد القبلي بالوسوسه الكتابية أهل الكتاب كما قلنا لهم شغل على المسلمين ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاره يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فرقة من الذين أُوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكذلك الكفار لهم شغلهم ولهم اتصالهم بالمسلمين على هذا الأساس كان أبو عامر الفاسق زعيم الأوس يكاتب الأوس كان قد انضم إلى أبي سفيان وشهد معه أحد كان أبو عامر الفاسق وكانت أيضا قريش تتصل ببعض أصحابهم عبر ببعض ببعض يعني الأنصار هناك منافقون من الأنصار يتصلون بانصار وهناك قرشيون يتصلون بقرشيين أو فهذا يؤدي إلى تزعزع الجبهة الداخلية في جبهة المسلمين ويظهر أن هذا أسبابه أسبابه أنهم يحيون فيهم العصبية أنتم محمد استولى على الأمر جميعا انظروا كيف كذا انظروا كيف يعني لا يعطيكم من أمره شيئا ليس لكم من الأمر شيء فيبدأ من, من هذا العصبية ومن الجانب الآخر جانب المعلوماتية من عند أهل الكتاب أهل الكتاب يقولون نحن إبراهيم منا وموسى منا وكما شرحنا سابقا أن محمد هذا كيف معلومات وخطر المعلومات التي ذكرها في كتابكم ليست عندنا ونحن أصحاب الكتاب الأول ف قد يغتر قد يشك فلذلك ايضا ركز الله على الذين في قلوبهم ريب فاما الذين في قلوبهم ريب يعني ذكر الذين في قلوبهم ريب او فهم بلهم في شك منهم ريب وما اشبه ذلك ذكر الريب والشك فطبعا ناتي ننتقل الى ما حتى لا ياخذنا الوقت ننتقل الى يعني ايات في ما يخص نعم الولاي المشركين ما يخص أهل الكتاب والمباهلة والكلمة نعم ما يخص أهل الكتاب طبعا هناك آيات هنا تخص أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم هذه الآيات إن كانت متأخرة كما قيل أن المباهلة معها جماعة نجران فهذه متأخرة عن أحداث أحد في العام التاسع أو العاشر ولكن بشكل عام هناك كلام عن أهل الكتاب قد يكونوا سابقا على قصة أصحاب نجران عندما يقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم هنا الدورة الثقافي انتبهوا للدور الثقافي له الكتاب الذي أوجد لهم شيعة داخل الصحابة داخل المسلمين أوجد لهم شيعة يحبونهم ويوالونهم يعني يصدقونهم يقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل وإلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجشتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أول الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين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 هذا العمل لأهل الكتاب أيضا مخفي في, السير في كتب السير والمغازي يذكرون فقط غزوة بني نضير غزوة بني القريضة غزوة بني وقاع لا يذكرون هذا العمل على الأرض هذا التضليل هذا الادعاء بأن إبراهيم على منهجهم وأن هذا التشكيك الذي وصل إلى المسلمين إلى بعض المسلمين طبعا هنا هناك حادثة لم يذكرها التاريخ في هذه الايه وقال طائفه من اهل الكتاب وقال الطائفة من الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون هذه لم تسجل في السير المغازي كما قلنا في حادثه القبلة، وكما قلنا في حادثه انتهاك بعض أهل الكتاب في الحلقات الاولى هذه الحادثه ايضا لم يسجل لنا ان بعض الكتاب او بعض المسلمين او بعض الدعوه الإيمان ثم كفروا آخر النهار طبعا كان هدفهم التشكيك كان هدفهم انه نحن آمنا ثم لما آمنا وعرفنا ينقلون أكاذيب مثل ما فعلوا بعض منافق قريش يعني يذهبون يسلمون ثم يرجعون مرتدين ويقولون كنا نكتب وهكذا وهكذا ولا يعرف محمد فزيادة التشكيك يعني كان هناك دائما اختراقات وأنا أركز على الاختراقات ان قريش حريص على اختراق الجماعة النبوية بأناس منها يدعون الإسلام اهل الكتاب حريصون على اختراق الجماعة المخترقون قسمان قسم يرتد ليخبرهم بالمعلومات ويشنع على النبي وعلى القرآن وقسم يبقى ليعرف الآثار وينقل المعلومات فهناك عمل جاد وجدته الجماعة المؤمنة جماعة النبي عليه الصلاة والسلام سواء المؤمنة إيمان خاصا او المؤمنة إيمان عاما هناك تهديدات فكرية وثقافية أهملتها كتب السير والمغازي ودونها القرآن الكريم يعني بأوضح صورة إذن هذا الحدث هل سمعتم بأن, بأن أناسا من أهل الكتاب أو أنهم آمنوا ثم كفروا في عهد النبي هذا الحدث غيب لم يذكر وأهل الكتاب عندما نقل الله حادثتهم لا بد أنها أنهم جادون في المسألة وإلا لما ذكر الله هذه الحادثة إذا ثم يقولون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دين دينكم قل إن الهدى هدى الله إلى آخر الآيات الخاصة بأهل الكتاب لكن سننتقل بعد ذلك إلى ما يخص التحذير من أهل الكتاب آه في نعم في 86 يقول الله عز وجل في نفس في نفس المعنى يقول وما يبتغي غير الاسلام طبعا الله يعلم المسلمين كيف يكونون كيف يوظفون المشتركات كيف يؤمنون بالمشتركات لا خصومه مع الانبياء ولا مع اتباعهم ولذلك الله عز وجل يقول قل امنا بالله قل أمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الإسلام بالمعنى العام هنا اسلام الأنبياء ليس المسلمون يفرحون بهذه الآية حتى يجعلون اليهود النصارى في النار لا لا الإسلام هنا هو الإسلام لله على أي دين كان على أي دين إلهي على أي دين سماوي فربما يدخل في هذا التعريف ربما يدخل بعض من يؤمن يعني من وجدوا أنهم يؤمنون بإله ويوم آخر يعني ربما هذا يكفي لأنه الآيات الكريمة من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم يركز القرآن على هذا لأن كل, كل أمة معها نبيها وقد لا لا تبلغها الحجة قد لا تقوم عليها الحجة في الإيمان بهذا النبي الإيمان الجمالي على وجه الجملة للمسلمين يجب أن يكون بجميع الأنبياء وجميع الرسالات لكن الفئات الأخرى لا يكفر منها إلا من وصله الحق وجحده هذا معنى الكفر أصلا في القرآن ليس الكفر في القرآن هكذا أنه لم يعلم الكفر نتيجة علم ثم جحود لهذا العلم والله هو الذي يعلم هل هذا القلب وهذا العقل بلغته المعلومة أو لم تبلغه طبعا يقول هنا الله عز وجل إذن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءت وجاءهم البينات والله لا يهد القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم هناك أناس كفروا بعد إيمانهم هذه أيضا لم تذكرها لنا كتب السيرة كتب السير والمغازي والأحاديث لا تذكر لنا إلا بأن أصحاب مسيلم ارتدوا فقط لا تذكر هذه الآيات كأن أساني لها ضعيفة استغفر الله العظيم طبعا هم ما يعتقدون هذا بس أقولها من باب من باب لماذا تهمل هذه الآيات لماذا لا يوعى الشباب المسلم والمسلمون جميعا لماذا لا يوعيهم هؤلاء كتاب السير والمغازي والتواريخ لا يوعونهم بالأحداث النبوية كما هي كما ذكرها القرآن الكريم نواصل يقول الله عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا إذا هذه, هذه أحداث ينقلها الله عز وجل كانوا مؤمنين كانوا صحابة وارتدوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون طبعا كنت أتمنى أن نشرح غير المغضوب عليهم والضالين لكن كان المعنى ليس ظاهرا الحدث ليس ظاهرا في سورة الفاتحة الآن بدأ الحدث يتضح والذين آمنوا الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا من هم هؤلاء سؤال. كل لن يجيبك أحد من هم هؤلاء لن يجيبك لأن التاريخ سكت لماذا سكت التاريخ لن يجيبك أحد لأن الأحاديث والكتب والمغازي لم يدونوها لماذا لن يجيبك أحد وهكذا سنبقى بلا إجابات لماذا لأن, أصبح لأن هناك انحرافا قديما وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نستعرض هذه نستكمل هذا الموضوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع الشيخ حسن فرحان المالكي بالمقطع